ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا بيثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما نكتروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم كاي غفرا الا ينم في يوم وسوف ينبئ ربنا بما كانوا يصنعون وسوف